قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينتهم من ربه وعاتا لي منه رحمة فمن ينصرني, من الله فمن ينصرني من الله إن عصيته فما تزيدون لي غير تفسير وَيَا أُوْلِي الْعِلْمِ لَقَدْ وَعِينَكُمْ آيَةٌ فَذَرُوهَا تَكُلْ فِيهِ أَطْرِمَ اللَّهِ فَذَرُوهَا اللَّهِ وَلَا ضاقروها فقال تمتعوا في داركم ثلاثة أيام رحمة منا ومن خز يومئم. ان ربك هو القوي العزيز. واخذ الذين ظلموا الصيحة ما اصبحوا في ديارهم جاثمين. كأن لم يغلقوا ألا بعدا لثمود ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام فما لم تنجع منهم خيف، قالوا لا تغفتن عصلا إلى قوم لوط، وبرأت قائمت، فضحكت فمشوا نعى، فضحكت فمشوا نعى من سحق.